إن وقوع وقوع تنزيل من رب العالمين أما بهذا الحديث أنتم مرهنون وتجعلون رذب قُمْ أَن تَقُومُ كَلَّا لَئِن بَلَوَّثَ الرُّكُونَ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 um